فشاشة الوجه عطية ثانية أضاحيك ضيفي قبل انزال رحله ويخصيب انزال عندي ويخصب عندي والمحل جديد والمحل جديد ومالخصب للأضياف، ومالخصب للأضياف. في كثرة قراء، في كثرة قراء. ولكن ما وجه الكريم خصيب ضاحيك ضيفي، ضاحيك ضيفي. قبل إنزال رحله، قبل إنزال رحله. ويخصيب عندي، ويخصيب عندي. وال محله جديبو، وال محله جديبو. ومالخصب للأضياف، ومالخصب للأضياف. في كثرة في بكثره القراء في ولكن ما وجه الكريم خصيب وضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصيب عندي وال محل جديب ومل في كثرة القراء ولكنما وجه الكريم خصيب وضاحيك قبل إنزال رحله ويخصيب عندي وال جديب ومل خصب في ولكنما وَوَجْهُ الْكَرِيمِ خَصِيبٌ وَلَكِنَّمَا وَجْهُ الْكَرِيمِ خَصِيبٌ